خمسة، استمع إلى الجمل الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أنت طالب، اسمك علي أنا طالب، اسمي أحمد أنت طالبة، اسمك عائشة هو طالب، اسمه محمود هي طالبة اسمها أليف